ليل الهواجيس كلمات الشاعر حمود بن نايف العتيبي يالي. يصير عند البشر وانا علي طويل لا نامت الناس أنا سهران حتى الصباح حويت فيك النجوم الجدي ويا سهل والشعر باللي يكن الصدر يا للباح والشعر باللي الصدر يا هوا جسن كنا البراق عرض المخيل يا بابي شرب حقوق الزل عد تقهوى من صافي الهاجوس بن نول شبت بصدري ما وبشعر هو في الهزل اهل العقول الشم ما لي صار العبد لو طالع عمره فيها الراح ليعيش ما في الدنيا هموم وكفاح والناجح اللي عانى الإسلام ما له بديل ثابت على الشرع ما تابت على الشرع ما هزت كثر الرياح <تصفيق> راعي عزوما قويا للثقيله يشيل طلق الحجاج في وجهه تشوف السما حتم زمان اهل ضيفه لو معاشه قليل سموه من كثرة ضيوفه بمخل المراح اللوازم عذيب من صقور الفلاح ما يكسب المدح رجال بجبير جيل ولا لي جدل ما تدين اشحه هذا كلام العاقل ما هو بجا استحق البدع وهلا الحساد والنذال ما وراءهم حاصيل حذور سدك لهم طول الزمان لا يبح النذل لا تصحبه رفيق ولا زميل يضحك بواجهك وفي غيابك عطيب بالرمال. عطيتك اوصاف بعض الناس والله وكيل ما قلت غير الصحيح اللي حسبته صرح الي ضبيت شراب الجمه وكوب النثير هذه نصيحه بجرب خلهالك وشح يالله يا الواحد المعبود مالك تغفر ذنوبي نهار فيه خسر تجعل لنا في نهار الحشر ظل مضليل وفي جنتك بعد قابض رواحنا المستراح تجعل لنا في نهار الحشر ظل مضليل نتك بعد قام ذروه حنان المسترا شبكه ملاك